ale dina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 ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ادلان من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمن نوه عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءك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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ليحزن الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ وليس بضارهم شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاه فأقيموا الصلاه وآتوا الزكاه وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَأْثَرُوهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ كَانَ مَرِيئًا حَكِيمًا مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إن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 على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ولو كانوا